الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعض فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وهذا هو المجلس الثالث من مجالس دروس الفقه وكان من المفترض أن يكون هذا اليوم درس الحديث إن شاء الله سيكون غدا بإذن الله تعالى في الشيخ عبد الرحمن سيأتي غدا بإذن الله تعالى لإلقاء مادة الحديث وكنا قد وصلنا في كتاب الفقه الميسر إلى الباب السابع في صلاة الجماعة في صلاة الجماعة صبحة 75 يقول المصنف وفيه مسائل المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها فصلاة الجماعة فضلها ثابت باتفاق المسلمين وهي شعيرة من شعائر الإسلام ولو اتفق أهل بلد أو أهل مصر على ترك هذه الصلاة قاتلهم الإمام عليكم السلام. الله إذن صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير على بلد ينتظر هل يسمع النداء فيها أم لا فإن سمع فيها النداء علم أن فيها مسلمين فلا يغير على هؤلاء أما إن لم يسمع النداء يغير عليهم ليعرض عليهم الإسلام قال واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات فعلا صلاة الجماعة في المساجد من أعظم الطاعات وهذا باتفاق المسلمين فقد شرع الله لهذه الأمة لاجتماع في أوقات معلومة هذه الفريضة وهذه الصلاة في المساجد لها معاني كثيرة من هذه المعاني اجتماع المسلمين وأن يكونوا صفا واحدا أو صفوفا واحدة في صلاتهم يأتمون بإمام واحد ففيه إشعار بوحدة المسلمين نسأل الله عز وجل أن يوحد صف المسلمين وأيضا من الأشياء التي توحد المسلمين صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف قال وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المساجد جماعة وبين فضلها وعظيم أجرها فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد بـ 27 درجة وصلاة الجماعة حكمها أنها واجبة في الصلوات الخمس على الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد في, في الصلوات الخمس وقد دل على وجوبها الكتاب والسنه فمن الكتاب قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هذا الأمر متى؟ هذا في حالة الحرب وفي حالة الخوف أمر الله عز وجل نبيه محمد أن يقيم الصلاة في جماعة في حالة الحرب وفي حالة الخوف فمن باب أولى إذا كانوا في سلم أو كانوا في أوطانهم أن يصلوا الصلاوات الخمس في جماعة والأمر هنا للوجوه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك والدليل من السنه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قوم لا يصلون في الجماعة ليحرق عليهم بيوتهم فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فيه خلة من خلال النفاق قال وأيضا من أوجه الدلالة أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها هم أن يعاقبهم على تركهم هذه الشعيرة ولو كانت هذه الشعيرة سنه ما عاقبهم عليها وأيضا من الأدلة أن هناك رجل أعمى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن له أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء فقال نعم فقال إيه أجب لا أجد لك رخصة وهي واجبة على الرجال دون النساء فصلاة الجماعة شعيرة واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير غير البالغين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد بل صلاة المرأة في غرفتها أو في خدرها أفضل لها من صلاتها في بيتها لو صلت في غرفتها الخاصة أفضل من صلاتها في مكان في بيتها آخر كالصالة مثلا قال ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته صلاته صحيحة ولكنه آثم بترك هذا الواجب قال مسألة إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أولا كأنه صلى في مسجد يصلي مبكرا أو يصلي سريعا فذهب إلى مسجد آخر ليقابل رجلا أو غير ذلك فوجد الناس يصلون هل يصلي معهم الجماعة أم لا يصلي الصحيح والصواب أنه يصلي معهم ويعتبر هذه الصلاة نافلة والأولى له كانت فريضة وإن كان صلاته مع الجماعة ليست واجبة عليه آنذاك لأنه صلى مع الجماعة في وقت قبل ذلك أو كان صلى مثلا كان مسافرا فقصر وجمع الصلاة أو ظن أنه سيحدث له عذر فجمع الصلاة في سفره وظن أنه لم يصل قبل صلاة العصر مثلا فجاء إلى بلده فوجد القوم يصلون العصر وشهد الجماعة وشهد الناس في في المسجد فعليه أن يصلي مع الناس ولا يجب ذلك ولكن هذا هو السنة وهذا حتى لا يحدث خلاف في المسجد ولا يختلف أحد عليه هل لا يصلي معنا بأي سبب ولا يظن فيه أحد السوء فيصلي مع الناس ويعتبر هذه الصلاة سنة وأن الأولى له هي الفريضة المسألة الثالثة، أقل ما تنعقد به الجماعة، أي أقل عدد تنعقد به الجماعة، قال أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، أي بالإجماع أقل الجماعة اثنان، رجل إمام ومعه مأموم يصلي بجواره، هذه جماعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرس إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيمة، فأذنا هنا للمثنى ثم أقيمى إيه أكبركما هنا الخطاب للمثنى المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة أي رجل جاء متأخرا بما يدرك الجماعة قال تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة أي لو جاء في الركعة الأخيرة هنا قد أدرك, أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة وطمأن ثم تابع يعني لو أدرك الإمام هو راكع هكذا يكون قد أدرك الركعة يعني إدراك الركعة بالركوع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إذا الذي يدرك الركوع فهو الذي يدرك هذه الركعة أما إن وصل إلى الصلاة في آخر سجدة هنا يكون قد أدرك الجماعة ولكن لا يعد هذه السجدة شيئا في صلاته قال المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة من يعذر بترك الجماعة قال يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية الحالة الأولى المريض مرضا يلحقه منه مشقه لو ذهب إلى المسجد أي المريض مرضا لو ذهب إلى المسجد يلحقه مشقة ويزداد عليه هذا المرض لقول الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس أيضا من الأعذار المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه رجل يدافع الأخبثين أي يريد أن يقضي حاجته من بول أو غائت أو ريح وهو يدافع هذا الأمر فهل يسبق ويصلي في الجماعة ويتمالك نفسه أم يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته أولى؟ الصحيح أنه يذهب إلى الخلاء لأنه لو صلى على هذه الحالة كان عقله منشغلا عن الصلاة ولا يفكر ولا يخشع في هذه الصلاة أما بحضرة طعام فالذي حضرت حضر الطعام وهو قد أذن للصلاة أو أقيمة الصلاة وهو محتاج إلى هذا الطعام كان جوعانا ويريد أن يأكل فأكله أفضل من الصلاة قبل الصلاة ثم يصلي بعد ذلك لأنه لو صلى على هذه الحالة كان عقله منشغلا بالطعام الذي وضع واضح ولكن رجل تعمد أن ينبه على زوجته أن تضع الطعام وقت الإقامة هل هذا يكون عذرا؟ أن أول ما تسمع الإقامة حط الأكل على طول نقول هذا ليس عذرا بل هذه حيلة والحيلة باطلة تمام بارك الله فيك العهد على الناقل يقول أن الشيخ مصطفى العدوي سئل لو أن رجل حدثه ذلك يوضع الطعام دون ان يتعمد ذلك وجلس للطعام ولم يذهب الى الجماعه يأخذ اجر الجماعة ام لا فينقل اخونا ان قال نعم ياخذ اجر الجماعة اذا لم يتعمد ذلك جزاك الله خير تفضل وعليكم السلام مثلا ان نعم كذلك الذي يدخل الخلاء وهو مدافع عن أحد الأخبثين وفاتته الجماعة على هذا القول يأخذ أجر الجماعة طب نعم ذهب إلى فرات الفجر ولم يجد أحدا غيره في المسجد ماذا فإن شاء الله يأخذ أجر الجماعة أنت الجماعة ولو كنت وحدك. مش على جماعة يعني. آه لو كان في إمكانياتها المسجد آخر يذهب. أنا أنا ما أحب أذهب للجامع ولا لأجل موضوع. لك ما لك أي جامعة. قال أيضا من الأعذار من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه مثلا رجل اشترى ثلاجة مثلا وهو في الطريق أذن للصلاة. وهو يعلم يقينا أنه لو التفت عن هذه الثلاجة كأنها لم تكن فتذهب تمشي لوحدها فهل يذهب للصلاة ويتركها مثلا خارج المسجد نقول لا لأنه لو صلى سيكون قلبه منشغلا بهذه الثلاجة أو هذا الشيء الذي يخاف عليه أن يضيع فينتظر حتى يضعها في مكان آمن ثم يصلي قال حصول الأذى بمطر ووحل وسلج وجليد لأن هذا هذه أعذار تتعذر على المصلي أن يذهب إلى المسجد إذا كان الطريق فيه وحل شديد أو كان المطر ينزل بغزارة أو كان الرياح شديدة عن العادة فتكون هذه أعذار وللمؤذن أن يؤذن ويقول صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم بدلا أن يقول حيا على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم أيضاً من الأعذار حصول المشقة بتطويل الإمام. كانت القرية فيها مسجد واحد مثلاً. نعم. زي حياة الصلاة بالضبط. اثنين يعني. لا حصول المشقة بتطويل الإمام. يعني كانت كانت في القرية مسجد واحد وهذا المسجد الإمام فيه. يطول تطويلا مملا فهذا الرجل يتأذى من الصلاة خلفه إن كان عنده مرض أو كان عنده أشغال وكان التطويل فعلا تطويل مملا يعني مثلا إيه؟ بيقرأ مثلا بالأعراف وال... والعنكبوت مثلا في المغرب أو بيقرأ مثلا بالطوال في الصلاة فهذا الرجل فعلا تطويله مملا لكن واحد يصلي مثلا بالأعلى أو بالغاشية هل هذا تطويل مملا؟ نقول اذا تطويل ممل هو الايه المعروف ولكن لا يتلكا ولا يتحجج باحجاء بحجج واهيه فان كان فعلا الامام يطول تطويلا مملا فهذا عذر له ان يترك الجماعة خلف هذا الامام ويصلي وحده ان لم يكن في المكان مسجد اخر كذلك لو كان الامام يقصر تقصيرا مخلا لم يذكر هنا لو كان الإمام يصلي ويقصر في الصلاة قصيرا يقصر في الصلاة قصيرا مخلة كأن يكون هذا المكان في مسجد واحد فعلا وهذا الإمام متسرع يصلي يعني يلحق فنقول إذا كانت صلاته مخلة فلا ينبغي له أن يصلي خلفه لأنه لم يتمكن من الخشوع في الصلاة خلف هذا الإمام ولكن يصلي وحده أولى من صلاته خلف هذا الإمام قال من الأعذار أيضا خوف فوات الرفقة في السفر يسافر مع رفقة وينتظر مثلا قطارا معينا ولكن هذا القطار جاء في وقت الصلاة ان تأخر عن هذا القطار حصلت له أعطال معينة في رحلته أو إن شغل قلبه بهذه الرفقة نقول هذا عذر ويسافر في ويؤخر الصلاة أو سيأتي معنا الجمع أو القصر في الصلاة كما سيأتي قال الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كأن يكون عفان الله وإيكم نسال الله أن يرفع الغمه عن جميع المسلمين أبوه مثلا مريضا وفي مرض موته الأخير وهو يجلس بجواره يتفقد حاله ويحضر له حاجته وكان هذا الوالد في حال الاحتضار ويحتاج إلى من يلقنه الشهادة أو من يبل حلقه وشفتيه ويتعهده كل لحظة بتلقين للشهادة إن تكلم بكلام غير الشهادة فأذن للصلاة فله أن يتأخر عن الصلاة حتى يطمئن على والده أو يوقف أحدا بجواره غيره أيضا ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضي فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه وهذه ليست حجة لترك الجماعة ولكن الحال كما يقول المصنف أنه هذا الرجل كان معصرا يعني لم يقصد أن يأكل أموال الناس كان معصرا أي اقترض مالا وكان موعد السداد ولم يستطع سداد هذا المال وهو ينوي سداده لم يقصد إتلاف هذا المال وغريمه لا يعذره ويذهب إليه في كل فرد أو في كل مكان يطالبه بهذا المال فإن ذهب إلى المسجد قابله هذا الغريم وطلب منه المال وهو لا يستطيع أن يسدده وكان هناك حرج ومشقة من مقابلة هذا الغريم فهذا الرجل له أن أن يتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من هذا الغريم قال المسألة السادسة اعاره الجماعة في المسجد الواحد أي مسجد واحد صليت فيه الجماعة ثم تعاد فيه صلاة الجماعة مرة أخرى أي جاء قوم آخرون يريدون أن يصلوا الجماعة قال إذا تأخر البعض عن حضور جماعة جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتته الصلاة فيصح أن يصل جماعة ثانية في المسجد نفسه إذن هؤلاء تأخروا عن الصلاة لعذر أو لأمر ما فوجدوا الإمام الراتب قد انتهى من صلاته فلهم أن يصل جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده ولقوله أيضا للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه أمر بصلاة الجماعة في حضرته صلى الله عليه وسلم وكذلك من الأمور التي يعاد فيها الجماعة إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه هذا المسجد في السوق والناس يتوافدون عليه كل لحظة أو كل وقت فعندما تنتهي جماعة تقام فيه جماعة أخرى أو كان مسجد على محطة القطار مثلا أو في مكان عام والناس يتوصدون على هذا المكان كل وقت ويصلون فيه جماعة فهذا لا بأس فيه وهذا أمر مشروع يقول أما إذا كان المسجد فيه جماعة أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر، يعني معروف هذا المسجد فيه إمامان واحد على المذهب الشافعي والثاني على المذهب الايه؟ الحنبلي وناس مؤيدون لهذا الايه الحزب او هذا المذهب والناس دول مؤيدون لهذا المذهب فصاحبنا بيصلي مع اصحابه وما يخلص الناس تانيين يدخلوا ايه يصلوا او اذا بيصلي في الدور العلوي والتاني بيصلي في الدور الايه السفلي نقول هذا ايه لا يجوز ولا يصح اذا كان متعمدا لان هذا لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكم صلاة الجماعة وتوحيد الكلمه واجتماع الناس في صلاتهم فهذا لا يصح ولا يجوز قال المسألة السابعة حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة رجل يصلي النافلة أو أقيمت الصلاة وهو داخل المسجد هل يصلي النافلة أولا أم يصلي مع الإمام الصلاة المكتوبة نقول إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما إذا كان هذا الرجل يصلي وفي الرقعة الثانية مثلا فله أن يصليها متخففا بسرعة ولكن نحافظ على الاطمئنان فيها ويلحق بالجماعة إذا كان لا يفوته رقعة في هذه الصلاة قال الباب الثامن فضل مع بعض. واحد ولا؟ يقول انتهت الجماعة الأولى، فجاء ناس وعملوا جماعة في المسجد. ثم جاء آخرون ولم يروا الذين صلوا في الأول. فأقاموا جماعة أخرى. إذا لم يعلم هذا بذاك وهذا بذاك، فصلاة الاثنين. تمّ يصلي هذا ويصلي هذا. طبعاً أنه لم يتعمد أن يصلي بجماعة أخرى. يعني هو شافه كذا لا مش هصلي وراء فلان أنا هعمل جماعة إيه؟ لوحدي. نقول لو فعل هذا في إيه؟ فالجماعة الثانية ليست منعقدة وعليه أن يقطع هذه الجماعة ويصلي خلف الجماعة الأولى. أما إذا لم يعلم هذا بذاك ولا هذا بذاك فصلات الاثنين صحيح. إذا لم يبدأ وهم يعلمون يعني علموا خلال الايه خلال الصلاة لو غلب على ظنه انه الاول يتم ليغلب على ظنه انه الاول يتم وان غلب على ظنه انه متأخر ينقطع ويذهب الى الجماعة الاولى تمام وإذا لم يتيقن له او شك يتم صلاته وهذا يتم صلاته واضح يبقى لو اثنين دخلوا ده دخل عمل جماعة والتاني دخل ولم يره فعمل جماعة اخر فسمع التكبير مثلا فغلب على ظنه انه دخل اولا وان دخلت ووجدت الجماعه بين الايه الاول هو يتم صلاته والثاني نفس القصه ايه غلب على ظنه انه الاول فيتم ايه الصلاه اما اذا ظن انه المتاخر يقطع صلاته ويلحق بالاولى كذلك الايه الثاني اما اذا لم يتيقن الامر فيه شك فصلاته ايه يتم ايه صلاته ولا يقطع هذه الصلاه قال الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل يقول والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه أي المؤتم يرتبط أو ترتبط صلاته بإمامه قال المسألة الأولى من أحق بالإمامة قوم في مسجد من أحق الناس بإمامة هذا المسجد قال أحق الناس أجودهم قراءة أي الذي يقرأ القرآن بأحكامه و بتجويد وبصوت حسن نقول هو الذي يتيقن قراءة القرآن أو يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه وفي نفس الحال يكون الأفضل الذي عنده علم بفقه الصلاة لا نقول فقيها ولكن على الأقل عنده فقه بفقه الصلاة عنده علم بفقه الصلاة يعني يعرف متى يسجد للسه ومتى لا يسجد متى يستخلف ومتى لا يستخلف متى يقرأ ومتى لا يقرأ وهكذا يعلم فقه الصلاة فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقه يعني اثنين في المسجد واحد منهم يقرأ جيدا والثاني يقرأ جيدا ولكن أقل درجة منه ولكنه عنده علم بفقه الصلاة نقول هذا يقدم على الذي يقرأ أجود الذي عنده علم بفقه الصلاة لأنه يستطيع أن يقود الناس إلى نهاية الصلاة لو حدث له طارئ يستطيع أن يتصرف وأن يتعامل بشرع الله عز وجل ثم بعد ذلك الأفقه الأعلم بالسنة يكون عنده, فقه بعلم الص... عنده علم فقه الصلاة وكذلك عنده علم بالسنة أي أعلم بكثير من فقه الصلاة عنده علم الزكاة والحج والصيام وعنده علم بالسنة فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه قدم الأفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عهد الصحابة مثلا الأقدم هجرة الذي هاجر أولا مع النبي وأقدمهم إسلاما وكذلك مثلا لو قلنا أن هذا عنده أقدم في طلب العلم وأقدم في الالتزام بشرع الله عز وجل يقول هذا أقوى وهو طالما أنه مستوٍ معه في القراءة وفي العلم بالسنة بإذن الأقدم يعني مثلا واحد أقدم التزاما أو أقدم طلبا للعلم نقول هذا عنده خبرة فهو أولى بالصلاة من الذي هو أقل خبرة ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء أن اثنين نصر أسلموا بس واحد قبل الثاني يبقى الأسبق العالم بالقراءة والسنة هو الذي يقدم في الصلاة قال ثم الأكبر سنًا إذا اجتمعوا في هذه الأوصاف كانوا يقرؤون بجودة متساوية وعندهم علم بالسنة وعندهم سبق في الإسلام أو في الالتزام سويا فنقدم الأكبر سنا فهو الذي يؤم الناس لقول النبي وليؤمنكم أكبركم قال فإذا استوى في جميع ما سبق قرع بينهما خلاص كان الأمر واستو إذن يقرع بينهما نعم القرعة نكتب كل واحد اسمه في مكان واحد صغير وواحد محايد ياخذ ايه ورقه وينظر اسم من الذي في هذه القرى قال وصاحب البيت احق بالامامه من ضيفه رجل ضيف عند رجل فصاحب البيت احق بالامامه طالما انه يحسن الصلاه ما أنه يحسن الصلاة وإن كان أقل قراءة من الذي من الضيف إن كان صاحب الوقت أقل قراءة وأقل علم من الضيف ولكنه يستطيع أن يصلي وعنده علم بالصلاة أو يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة نقول هو أولى بالصلاة من هذا الضيف ولا يصلي هذا الضيف إلا بإذن هذا الرجل يقول وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره إذن السلطان وهو الحاكم أحق بالإمامة من غيره لعموم الأحاديث لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه قال المسألة الثانية من تحرم إمامته أي هناك أناس لا يصح الصلاة خلفهم أولاً إمامة المرأة بالرجل يعني رجل تزوج من المرأة وهذه المرأة كانت حافظة لكتاب الله عز وجل وكان هذا الشاب لا يحفظ من كتاب الله عز وجل إلا قصار الصور مثلاً. طبعاً كل الإخوة أنا عايز واحدة حفظ القرآن خاتنا القرآن بتخيم اللي التوينت عم الشيخ إن شاء الله هي هتعيني على طلب العلم فهو إيه ربنا قدروا تزوج واحد إيه؟ خاتمة القران فيقول خلاص انا ما ينفعش اصلي بيها هصلي هتطلع لي كل صلاتي خطا هترد في الايه في البسمله فيقول لها هي صلي تصلي وايه وتريحنا وتريحنا من هذا الايه الأم. نقول لا تصح وان كان هو اقل منها حفظا وقراءة فهو الرجل لا تصح صلاة المرأة بالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأه لن يفلح قوم ولو أمرأ أمرهم امرأة قال إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك إمام المسجد الحافظ المتقن لكتاب الله عز وجل دخل المسجد وأقيمت الصلاة قلت أصلي بعد كده روح أتوضى عشان ما فيش حد يصلح للصلاة غيره نقول لا لا تصح الصلاة على هذا الوضع بل لهم ان ينتظرونه حتى ولو أقيمت الصلاة ينتظرون امام المسجد اما اذا صلى وهو لا يعلم ثم بعد ذلك تبين له انه كان على حدث فيقول هنا فصلاة الامام باطلة اما صلاة الناس صحيحة ولا ولا أعلم هل يقصد بها إذا علموا بعد انتهاء الصلاة وهم موجودون في المسجد أم بعد ذلك لعل مسألة هذه تحتاج إلى مزيد بحث قال إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة رجل لا يحسن قراءة الفاتحة هل له أن يصلي بالناس؟ نقول الصلاة خلفه لا تصح لأنه لا يستطيع أن يأتي بركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة قال امامه الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة المقصود هنا الذي يدعو إلى بدعة مكفرة أما الفاسق الذي مثلا دخن أو الذي يفعل المحرمات وإن كان يزني نقول الصلاة خلفه صحيح لأن من عقيلة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر أما المقصود هنا الذي بدعته مكفرة أي يكفر بهذه البدعة نقول الصلاة خلف الكافر لا تصح وهذا بدعته مكفرة ويدعو إلى هذه البدعة وانتشر عنه ذلك وانتشر عنه ذلك ولكن واحد سمعنا هو مثلا بيدعو إلى عبادة القبور مثلا نقول سمعنا ولم نره فإذا الأصل فيه أنه مسلم وهذا الكلام لا يتيقن منه إلا إذا أقام أحد بمحاجة هذا الرجل وأقام عليه الحج قال العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور يعني واحد عاجز عن أداء أركان الصلاة وهناك من هو أفضل منه ويستطيع بأداء هذه الأركان فلا تصح إمامه هذا العاجز بهؤلاء القوم يقول من تكره إمامته بل القسم اللي فات كان إيه من تحرم إمامته أي صلاته تحرم بهذه الحالة أو لا تصح الصلاة خلفه أما من تكره إمامته اللحان يعني اللحان أي الذي يلحن في القراءة أي عنده عوج في قراءته لا يقرأ قراءة صحيحة يقول واللحان هو كثير اللحن والخطأ في القراءة وهذا في غير الفاتحة أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة أن واحد يصلي ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة يقرأ ولا وإن كان لحن في الفاتحة لحن خفيف يعني لحن خفي لا يغير المعنى ف ولكنه يلحن أيضا في قراءته ويلحن لحنا جليا فصلاته صحيحة مع القراه أن يكره الصلاة خلفه أما إن لحنة الفاتحة لحنا جليا لحنا يخالف أو يغاير المعنى نقول لا تصح الصلاة خلفه لأنه لا يستطيع أن يأتي بركن الصلاة وهي خراءة الفتح. يقول أيضا يكره الصلاة خلف من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم هو يعلم أن الناس يكرهونه ولا يحبون أن يصلوا خلفه ولكنه يتعمد أن يأتي ويقف في القبلة ليصلي بالناس نقول هذا الرجل الصلاة خلفه مكروهة قال من يخفي بعض الحروف أي هو يصلي قراءته ليست فصيحة، أي لا يستطيع أن يظهر حروف القرآن، وإن كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، قراءة لا تغير المعنى، لا تخالف المعنى، ولكن قراءته في الصور التي بعد الفاتحة فيها خلل ولا يستطيع أن يصحح بالقرآن، كأن يكرر حروفاً في عنده تأتأة وفأة. يعني مثلا يكرر حروفا معينه لأنه عنده لدغة أو عنده خلل في لسانه أو شلل في لسانه أو أي مرض كان قال المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين أي أين يصلي الإمام من المأمومين نقول باختصار أن رجل إذا كان يصلي معه رجل فهذا رجل يصلي بجوار الإمام على يمين الإمام. وإن كان يصلي معه رجلان فيصلي الرجلان خلف الإمام. طيب يصلي معه رجل وامرأة؟ فالرجل يصلي بجواره والمرأة تصلي خلفه والمرأة تصلي خلفه. وإن كان يصلي بامرأة كانت تكون زوجته أو أمه. أو أي مرأة نقول المرأة تصلي خلفه يصلي وحده أمام ثم المرأة تصلي خلفه طيب وإن كان هناك ازدحام يصلي الرجل وسط الصف والمرأة إن صلت بالنساء تصلي وسط الصفو صلي وسط الصف والنساء عن يمينها وشمالها ثم يترصني خلفها واضح ولا يصح تقدم المأموم على الإمام ولا يصح تقدم المأموم على الإمام إلا في حالة الازدحام قالوا يصح أن يصلي عن يمين الإمام وعن شماله ولكن أمامه أو يحولون بينه وبين القبلة نقول هذا لا يصح لأن الائتمام لا يصح بذلك لأنه يكون متقدم عنه لا وليس مؤتما به أما عن يمينه وشماله يلهم أو يستطيعون أن يرونه ويعرفون حركاته ويأتمون به أما إن صلوا أمامه لا يستطيعون الائتمام بهذا الإمام واضح. هذا هو ملخص هذا الباب وذكر المصنف أحاديث وأدلة على هذا الكلام قال المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم أي الإمام يتحمل عن المأموم عدة أشياء اكتب, أكتب. يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء وهذا الكلام مستفاد من بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي يقول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء أول شيء قراءة الفاتحة عن المسبوق قراءة الفاتحة عن المسبوق رجل دخل المسجد متأخر وقد صلى الإمام وبدأ وقرأ الفاتحة وهم بالركوع هل يقف ويقرأ الفاتحة أم يركع مع الإمام نقول يركع مع الإمام ويتحمل الإمام عنه هذه القراءة أيضا سجود السهو فلو أن مأموما سهى في صلاته كان يكون الإمام كبر للركوع فالمأموم كبر وسجد فعلم أن الإمام يركع فقام وركع هل للمأموم أن يركع أو أن يسجد للسهو بعد الصلاة نقول لا بل الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو أيضا سجود التلاوة في صلاة الرية مثلا فالمأمون قرأ بالفاتحة وقرأ اقرأ مثلا وعليه فجدت تلاوة هل يسجد للتلاوة ويترك الإمام نقول لا الإمام يتحمل عنه هذه السجدة أيضا يتحمل الإمام عن المأموم السطرة فإذا كنت مأموما فالإمام سترة للمأموم ولمن يريد أن يمر من أمام المأمومين له أن يمر دون أي حرج بل الإمام سترة للمأموم أيضا يتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوط كأن الإمام يقول الدعاء وأنت تقول آمين فقط إن كنت تصلي جماعة في الترويح مثلا في الوتر والإمام يقرأ في الوتر أو يدعو اللهم هدينه من هدينه فأنت لا تدعوه وكان من السنة الدعاء ولكن أنت تقول آمين فقط وآمين يعني اللهم استجب نفسك تقول آمين يا رب طب ما معنى آمين يا رب هي آمين وحدها اللهم استجب أيضا يتحمد الإمام على المأموم التشهد الأول عن المسبوق الإمام يتحوّل يتحمل عن المأموم التشهد الأول عن المسبوق أنت دخلت في الركعة الثانية والإمام جلس للتشهد هي بالنسبة لك الأولى ثم قام الإمام للركعة الثالثة من صلاة رباعيه فبعد الركعة الثالثة قام ولم يجلس وهي بالنسبة لك الركعة الثانية وواجب عليك أن تجلس للتشهد هل تجلس وتترك الإمام؟ نقول لا بل أنت تتبع الإمام والإمام يتحمل عنك هذا التشهد لأنك مسبوق المسألة الثالثة مسابقة الإمام مسابقة الإمام مسابقة الإمام للصلاة أمر محرم بل منهما يبطل الصلاة كمسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام تجد بعض الناس يكبرون للإحرام قبل الإمام نقول صلاته هذا الرجل ليست منعقده لأنه كبر قبل الإمام كذلك من يسلم قبل الإمام نقول هذا أيضا صلاته باطله لأنه سلم قبل الإمام إذن مسابقة الإمام محرمة ومنها ما يبطل الصلاة كتكبيرة الإحرام قبل الإمام والتسليم قبل الإمام أما مسابقة الإمام في باقي الأركان محرمة شرعا كان يسجد قبل الإمام أو يركع قبل الإمام نقول هذا كلهم محرم شرعا وقد نهى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار فزجر ونهى عن ذلك الفعل يقول المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة وذكر عدة أحكام منها استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام أي الذي يلي الإمام في الصلاة أولي الأحلام والنهى أي من يحسنون الصلاة ويحسنون القراءة وعندهم فهم بالكتاب والسنة لأن الإمام قد يحدث له عارض ويحتاج من يستخلفه في الصلاة فيستخلف من هو أهل لذلك أو يخطئ في القراءة فيجد من يفتح عليه أو إلى غير ذلك من الأمور وقال صلى الله عليه وسلم يليني منكم أولي الأحلام, الأحلام والنها قال من الأحكام المتفرقة الحرص على الصف الأول أيضا يستحب أن تحرص على الصلاة في الصف الأول، لأن الصف الأول له فضل عظيم، وكان الصحابة لو لم يجدوا شيئاً يستهمون عليه إلا الأذان والصف الأول لاستهموا عليه. إذا الحرص على الصف الأول من الأمور المستحبة. طب أنت أتيت للمسجد تجلس في الصف الأول أن مثلاً بعض الناس في يوم الجمعة يأتي ويمكث. في خلف المسجد ويركن إيه على الجدار او على الحائط. وهو ليس, ليس معذورا نقول المعذور خلاص معذور ولكن ليس معذورا وعند الصلاة او بعد مثلا إيه نهاية الخطبة يقوم ويتخطى الرقاب ليصلي في المقدمة نقول لا هذا تخطي للرقاب وهذا اذى للمسلمين كما يأتي معنا في صلاة الجمعة اما انت اذا اتيت مبكرا احرص على المكوث وعلى الجلوس في الصف الاول يقول أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة النساء يستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أيضا من الأحكام تسوية الصفوف والتراس فيها وأنت تصلي تساوي الصفوف وأنت تراص مع من بجوارك القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف وقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وأيضا قال سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم فالاختلاف والعوج في الصف يؤدي إلى الاختلاف والفرقة والله عز وجل نهى عن ذلك كما قال النبي إن الله عز وجل ومريكته إن الله لا ينظر إلى الصف للأعوج أيضا من الأحكام أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح رجل دخل والناس يصلون جماعة وكان هناك مكان في الصف فترك الصف وصلى وحده في صف لوحده يقول هنا أن صلاته لا تصح وهذا على قول الإمام أحمد رحمه الله ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أكتب أن الله لا ينظر أثر أعوج والله أعلم لا أدري ولكن أظن ضعيف يعني. ذكرته هو ضعيف أخطأت إذا أكتب حكم صلاه المنفرد خلف الصف أكتب الصحيح أن صلاه المنفرد خلف الصف تكره الا لو كان ذلك لعذر تكره الا لو كان ذلك العذر, العذر. اذا لو صلى منفردا صلاته صحيحه مع الكراهه يقول وهذا وهذا, وهذا عند جمهور الفقهاء يبقى اذا قول بالبطلان قول احمد ابن حنبل رحمه الله أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن الصلاة صحيحة مع الكراهه يرون أن الصلاة صحيحة مع الكراهة الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعهور، فقد خفف الله عز وجل عنهم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قال كيفية صلاة المريض أي المريض كيف يصلي أنتم تعلمون مر معنا أن القيامة ركن في صلاة الفريضة القيام في الصلاة ركن في صلاة الفريضة يقول ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة أن واحد مريض عنده مثلا ألم في ظهره ولكنه يستطيع القيام ولكن لا يصلي الركوع فنقول يصلي قائما وإن كان لا يركع يومئ برأسه مثلا أو رجل يستطيع القيام والركوع ولكن لا يستطيع السجود فهذا يقف يقوم ويركع وعند السجود يومئ واضح يبقى إذن لا تسقط عن لا يسقط عنه القيام إلا إذا عجز فعلا عن القيام لا يسقط عنه القيام إلا إذا عجز فعلا عن القيام لأن بعض الناس يتهاونون في هذه المسألة يعني يكون مثلا مرضه لا يستدعي الجلوس ويصلي جالسا صلاة الفريض نقول صلاته لا تصح وصلاته باطلة انا افتكر مرة كان في درس لأحد المشايخ فبعد الصلاة كده فوجد ناس جلسين فلدي عم الحاج انت هو تبتع كده فكل واحد جاء وشار الكرسي بتاعه قال اه ما انت ما شاء الله حلوين أوه. ما بتصلي جلسين ليه وبدأ فهمهم وعلمهم من الايه أن الصلاة قائما فرض وركم ما يركان الصلاة القيام وليصح صلاة الجالس إذا كان قادما على القيام الأذان فضل. إذن صلاة المريض إذا استطاع أن يقوم فلا يسقط عنه القيام أما إن عجز عن القيام له ان يصلي جالسا ويومئ بجسده في ركوع والسجود او يومئبرأسه ان عجز عن ذلك او يومئ بعينه ان عجز عن الحركة واضحه باذن لا تسقط عنه الصلاة بحال ولكن طالما ان عقله سليم لا تسقط الصلاة عن المريض بحال طالما ان عقله سليم وان استطاع ان يصلي قائما لا تسقط عنه لا يسقط عنه القيام وان استطاع ان يصلي ابوفو على أي حال صلى يعني إن صلى جالسا صلى إن صلى راك ساجدا متكئا صلى إن صلى نائما على ظهره صلى ولكن لا يسقط عنه الصلاة ولكن يصلي على حسب استطاعته قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قال صلاة المسافر وتشتمل على أولا خصر الصلاة الرباعية وفيه مسائل. الصلاة الربعية وهي الظهر والعصر والعشاء هذه الصلاوات هي التي تقصر في السفر فقط أما المغرب والفجر فلا يقصران يقول المساءة الأولى في حكم القصر قال لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر فهذا أمر عليه إجماع من أهل العلم أن المسافر عليه له أن يقصر الصلاة وذكر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قال المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر أي أي صلاة يقصر فيها فكما تعلمون هي الصلاة الرباعية من الظهر والعصر والعشاء، وهذا بالإجماع المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة أي أي مسافة يقصر فيها الصلاة المعلوم أنه إذا قصنا هذا السفر باليوم والليلة سيرا بالأقدام يقولون فهو يومان بلا ليلة يعني يمشي يوم والتاني وقبل الليل وهذا إيه مسافة القصر أما بالكيلومترات يقول المصنف هنا ما يقارب ثمانين كيلومترا وهذا الأمر وهذه المسألة عليها خلاف كبير بين أهل العلم وأقوال ما يقارب الأربعين قولا ولكن الذي عليه الدليل والذي رجعه ابن حجر وكثير من أهل العلم أكتب أن مسافة القصر سبعة عشر كيلومتر تقريباً سبعة عشر كيلومتر تقريباً والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين أي خسر الصلاة والفرسخ خمسة كيلو نص يعني خمس ثلاثة خمس, سلاسة خمس متر يعني حوالي خمسة كيلو ونصف وثلاثة فراسخ يعني كم كيلو ستة عشر كيلو إيه وزن فتقريبا جبرا للكسر 17 كيلو تقريبا وابن حجر يقول على هذا الحديث هو اصح ما في هذا الباب يقول على هذا الحديث هو اصح ما في هذا الباب وهي اقل مسافة نقلت نقله القصر فيها وصح فيها الدليل اذا هذا هو الراجح والله اعلى واعلم يقول وأما نوعه أي نوع السفر الذي يقصر فيه الصلاة رجل مسافر لحاجة رجل مسافر لطاعة رجل مسافر لمعصية أيهما يقصر فقال هنا أن المسافر لحاجة مباحة كتجارة أو سياحة أو غير ذلك هذا سفره يقصر في هذا السفر ذلك المسافر للحج أو لأعمال البر والخير هذا أو لا يقصر في هذا السفر يقول هنا أما الذي يسافر للمعصية يسافر إلى مثلا بلد يعصى فيه الله عز وجل ويقصد المعصية في هذا البلد نقول هذا السفر يقصر فيه الصلاة أم لا هو هنا يرجح أنه لا يقصر لأنه لا يترخص برخطة لله عز وجل وهو يعصيه وقد فرق الشيخ الألباني في هذه المسألة وقال إن كان من دأبه أنه يعصي الله يعني هو في أي مكان بيعصي الله مثلا أي يسافر في أي مكان رايح لحاجة معينة أو لتجارة ولكنه معتاد المعصيه كأنه يدخن أو يطلق بصره هنا وهناك يقول هنا يقصر الصلاة لأنه هذا من عادته. ولم يقصد في سفره المعصية أما الذي يقصد في سفره المعصية يقول هذا لا يقصر الصلاة في هذا السفر وإن كان هذا الأمر ليس عليه دليل وإن كان هذا الأمر ليس فيه دليل صريح ولكن نقول بقول هؤلاء العلماء المسألة الرابعة هل يقصر من نوى الإقامة يعني سافر إلى القاهرة مثلا القاهرة, القاهرة 16 كيلو أم لا أكثر 17 85 ماشي. يعني خلاف خالص راح القاهرة ويريد أن يتاجر أو يأتي بشيء من هناك وفي سفره وجد أمرا ما فقال إيه سأقيم عشرة أيام لأقضي حاجتي في هذا البلد ونوى الإقامة عشرة أيام هل يقصر أم لا يقصر هنا يقول أنه إي طالما أنه نوى الإقامة لا يقصر نوى الإقامة لا يقصر أما إذا كان سافر لحاجه ولا يدري متى تنقضي حاجته إنقضت بعد خمسة أيام بعد عشرة أيام بعد عشرين يوم هو مستمر حتى تنقضي الحاجة ولم ينوي الإقامة يقول هنا لو مكث وقتا طويلا ولو عشرين يوم ولو شهر ولو شهرين يقصر الصلاة في هذا الوقت له لم ينوي الإقامة أما من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا لا يقصر الصلاة والذي اتخذ وطنا غير وطنه مثلا كأن يكون له بيتين بيت في, في أبو كبير في الشرقية وبيت في القاهرة نقول هذا يتم في بلده في موطنه الأصلي ويتم أيضا في الموطن الثاني الذي اتخذ فيه إقامة اتخذ فيه سكنا واضح؟ ثم نقل إجماع ابن المنذر صفحة تسعين قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. طالما أنه لم ينوي الإقامة له أن يقصر الصلاة. طالما أنه لم ينوي الإقامة له أن يقصر الصلاة. قال المسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. خلاص هو مسافر مسافة قصر وله رخصة أن يقصر الصلاة. متى يتم هذا الذي له الرخصة؟ قال اذا تم المسافر بمقيم ان دخل مسجدا وهذا المسجد الامام فيه مقيم فهل يصلي خلف هذا الامام ركعتين ام يتم الصلاة بل يتم الصلاة اربع ركعات ولو دخل في اخر الصلاة يعني هو دخل في ركعة الثالثة والامام كده كده هيفطر بعد الايه ما دخل ويسلمها له يسلم مع الامام ام يتم اربعه لا يتم الصلاه اربع ركعات وليس له ان يقص طالما انه تم بامام مقيم لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به يقول إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم دخل مسجد هذا مسجد على الطريق مثلا ووجد رجل يصلي فأتم به وهو لا يدري هذا الرجل من أهل البلد أم هو مسافر فهذا الرجل يتم الصلاة وليس له أن يقصر الصلاة لأن القصر لابد أن يكون في صلاته جزم بالنية هو متردد في النية فيبنى على يقين أنه هذا الرجل مقي قال أيضا إذا ذكر صلاة, صلاة حضر في السفر وهو مسافر في القاهرة افتكر منبارح مثلا لم يصلي العصر هل يصلي العصر يقضيها قصرا أم يتمها يتمها لأنه فاتته وهو إيه وهو مقيم و... ومن نام عن صلاة أو نسيها فصلاة حين ذكرها يصلي على الهيئة التي فاتته بها مواضح؟ لن أجيبك تمام؟ يقول إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها يعني دخل في صلاة خلف إمام المتم وهو مسافر ثم عرض له أنه أحدث فانخلع من الجماعة وذهب يتوضأ فرجع فوجد الجماعة قد انقضت هل يصلي قصرا أم يصلي أربعا هو هنا يرجح أنه يصلي أربعا لماذا لأنه شرع في صلاة فيها أربع ركعات ففسدت هذا الصلاة يقول فمن يعني هذا القول يستند إلى قول من قال أنه إذا دخل في أمر واجب ثم فسد له أن يتمه وقاصوا ذلك على الحج والعمرة لأن الحج والعمرة من دخل في حج وفسد حجه يلزمه الحج من قابل واضح ثم قاصوا هذا الأمر على الحج والعمرة ولكن الصحيح أن هذا الأمر خاص بالحج والعمرة خاص بالحج العمر ولكن من دخل في الصلاة وفثلت صلاته فليس من الواجب عليه أن يتم هذا الأمر ويصلي قصرا طالما أنه يصلي وحده أو يصلي خلف إمام مسافر مثلا مثله. واضح؟ اكتبوا الرجح في هذه المسألة عندكم أيضا إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان يعني سافر هاجر إلى أستراليا ونوى أنه خلاص إيه؟ يستوطن في هذه البلد ويقيم في هذه البلد هل يقصر فيها؟ نقول لا مهما بعد هذا المكان هو نوى الإقامة ونوى الاستيطان أو نوى الإقامة المطلقة نقول هذا له أن يتم الصلاة وليس له القصر يقول الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل أي متى تجمع بين الصلاتين أي صلاتين يجمع بينهما؟ إما الظهر ما العصر أو المغرب ما العشاء أما الفجر لا يصلى في غير وقته وقته هو إيه؟ وقته لا يتغيب يقول المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين وما يباح له ذلك قال يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد في وقت إحداهما يعني سافر وجاء في وقت الظهر أذن للظهر فهذا له أن يصلي الظهر ويجمع بعدها العصر ركعتين وركعتين في وقت ماذا؟ وقت الظهر أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصلي الظهر ثم العصر في وقت العصر يبهينا جمع إيه؟ تأخير واضح كذلك بين المغرب والعشاء إذا أذن للمغرب فهذا له أن يصلي المغرب ثم يصلي العصر العشاء قصرا بعد المغرب ولكن المغرب يصليها تامة ثلاث ركعات أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء أو إلى آخر الليل كما هو آخر وقت العشاء ويصلي المغرب ثم العشاء واضح؟ فضل سيأتي ويقول هل له أن يجمع في بيته؟ في بلده هذا الأمر سيأتي وقالوا قدمني لو صبر القاتل على المقتول إيه؟ لا من برضه هيقتله ده قدر الله عز وجل أنه إيه؟ يقتله بس قال ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة يعني واحد مريض ووضوءه فيه مشقة فإن توضأ للظهر ثم انتظر للعصر ينتقد وضوءه ويضطر إلى وضوء مرة أخرى ثم يصلي يقول هذا يجمع بين الصلاتين يعني يتوضأ ويصلي الظهر مع العصر ثم يتوضأ ويصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير على حسب الحاجة كذلك المستحاضة ما مستحاضة فهذه المرأة لها أن تتوضأ لكل صلاة ولها أن تجمع جمعا صوريا تغتسل فيه لكل, لكل صلاة واضح؟ إذا يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشق ولقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر أي وهذا أيضا مشروع إذا كان لك حاجة أو لك عذر معين أو شغل معين لك أن تجمع ولا تكون هذه عارضة لك لك أن تجمع إذا كان عندك عارض أمر فيه مشقة لك أن صلّيت في كل صلاة في وقتها لك أن تجمع الصلاة في هذا الوقت ومن الأعذار المطر الكثير الغزير الذي يبلس يعني مثلا نزل مطر غزير وهذا اليوم كان يوما ممطرًا فادل إمام أن يصلي الظهر ويجمع معه العصر حتى لا يشق على الناس ويأتون في كل صلاة. كذلك أجمع المغرب مع العشاء. هذا إذا كان هناك مطر شديد أو وحل شديد في الطرق. قال المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. قال وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واضح بإذن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل ونختم بصلاة الجمعة يقول المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك الجمعة فرض عين على الرجال الجمعه فرض عين على الرجال لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع قال المسألة الثانية على من تجب اي الجمعه واجبه ولكن على من تجب على كل مسلم ركز مسلم ذكر اي ليست امراه حر أي ليس عبدا بالغ أي ليس صبيا عاقل ليس مجنونا قادر على إتيانها أي ليس مريضا مقيم أي ليس مسافر بإذن الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم يعني لو قلنا لك ما على من تجب الجمعة بنت تعرف إيه تعدهم إيه جيدا يقول وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة وذكر دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو مرأة أو صبي أو مريض وقد وافق قال وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة المسافر لا تلزموا الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أثاره قال وقتها أي وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر وقت الجمعة وقت صلاة الظهر تب متى وقت الظهر؟ هم. ساعة نشر؟ ولا تنشر إلا خمسة؟ نشر لذلت منذ نشر لذلت صح، وقت صلاة الجمعة، كتبت في الامتحان إن شاء الله، أعتبر نفسك إيه؟ مش، ها وقت الظهر، فضل شهادة العين. بعد زوال الشمس عن كبد السماء، هذا هو وقت اللي الجمعة، ممكن بتصار واحدة حسب التوقيت يعني، ولا أنت معتقد إن إحنا خلاص الوقت اللي ما تغير بعد ذلك، ما خلاص لقوه، هو محمد مش عاد التوقيت الجديد. يقول وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء طوله وقت الظهر معروف من زوال الشمس إلى صيرونة ظل كل شيء مثله واضح وصرحنا قبل ذلك إيه الموقت وكيف نعرف وقت الظهر يقول فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها يعني لو الإمام تأخر وال والقوم كلهم تاخروا واخروا صلاه الجمعه الى قبل سيروره ظل كل شيء مثله وصلوا ايه اول ركعه خلاص كده أدركوا ايه الجمعه في هذا اليوم واضح قال الخطبه الخطبه ركن من اركان الجمعه لا تصح الا بها اي صلاه الجمعه لا تصح الا الا بخطبه وهما خطبتان يشترطوا لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة أن يكون هناك خطبتان قبل صلاة الجمعة خطب يخطب الإمام ثم يجلس قليلا ثم يقف ويخطب الثانية قال في سنن الخطبة أي ما يسن في هذه الخطبة قال يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع, مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يوم الجمعه دعا واشاره باصبعه وامن الناس وان يتولاهما مع الصلاه واحد يعني ليخطب الجمعه هو الذي يصلي هذا من سنني الجمعه قال ويرفع صوته بهما حسب الطاقه اي يصلي هو يخطب يخطب بصوت مرتفع حتى يسمع جميع الحضور كذلك يصلي بصوت مرتفع وهذه الصلاة النهاريه التي يجهر فيها بالصلاة حتى يسمع من يصلون خلفه قال وأن يخطب قائما إذا الخطيب يسن له أن يخطب قائما وإن خطب جالسا صحت خطبته ولكن السن أن يخطب قائما لقول الله عزوي وتركوك إيه؟ قائما وإذا رأوا إيه تجارة أولها وننفضوا إليها وذركوك قائما وقال جابر ابن سمره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب كذب يعني ايه يعني اخطأ كذب عند السلف يعني اخطأ لما تسمع مثلا قول سنعيشة مثلا قال ان محمد رأى ربه فقد كذب معناها انه إيه؟ اخطأ وان يكون على منبر او مكان مرتفع باذن الامام الخطيب يسن ان يقف على مكان مرتفع ليراه الناس ويسمعون صوته وان يجلس بين الخطبتين قليلا ان يجلس بين الخطبه الاولى والثانيه جلسه استراحه قليله يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ويسن قصار الخطبتين أي نكون الخطبين إيه قصار يعني ما تعديش الثلاث ساعات صح لكن لو ساعة ونص عادي صح؟ ماش يعني تكون طلتي ساعة ونص ساعة يعني حتى لا يمل الناس يعني يخطب الخبأ الأولى وتكون أطول من الثانية تكون الخبأ الأولى أطول من الثانية ونص بينهم بجلوس وتكون الخُطبتين إيه قصيرة حتى لا يمل الناس بعدين انت بتخطب ساعة ونص متظن الناس طبعا إيه متمتعة تحتك وانت اوما بتسلم من هنا الناس بتطلع ايه بتفر منك عادة تحس ان انت فعلا الناس حبك اخطب تلت ساعة وانزل اتكلم بعد الصلاة وشوف من يحضر لك شوف كده من لا ايه هينتظر يسمع هذا الامام المفوه قال ويسن ان يسلم الخطيب على المأمومين اذا اقبل عليهم دخل إلى المسجد فجلس على المنبر يسن أن يلقي السلام على المؤمن أو على المصلي ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن يعني يمكث على المنبر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوه أي يحمل عصا ويتكئ عليها في صلاة السلام بعد الصلاة يا ابن. ويسن للخطيب أن يقصد القاء وجهه لفعل النبي صلى الله وسلم أن واحد خطيب لأول مرة ولكن إيه عنده حرج من الناس ممكن يخطب يدظهر الناس لا طبعا يبقى يسن وإن فعل فجائز ولكن يسن أن يخطب القائل الناس السلام عليكم قال المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة ما يحرم فعله في الجمعة قال يحرم الكلام والإمام يخطب يحرم الكلام والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار ولقوله أيضا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أما الزيارة التي ومن لغى فلا جمعة له هذه زيارة ضعيفة قال ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبه يعني إذا خلت متأخر وجدت فرجة جنب في الصف الأول فليس لك أن تتخطى الرقاب لتصل إلى الصف الأول فأنقف إلى أقرب مكان وصلت إليه دون أن تتخطى الرقاب لأن هذا فيه أذية للمسلمين قال ويكره التفريق بين اثنين أي لا تأتي على اثنين تجلسان بجوار بعضهم وتفرق بينهما لتجلس إلا بإذنهما قال المسألة السابعة بما تدرك الجمعة أي بما تدرك صلاة الجمعة تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام أنا دخلت متأخرا وده حال الكثير من الناس باش نقول الاخوه يدخل إيه في الخطبه الثانية ومنهم من يدخل وقت الصلاة فبما تدرك جمعته يكون قد صلى الجمعه إذا أدرك ركعة مع الإمام أي صلى مثلا ركعة كاملة مع الإمام فهنا له أن يتم ركعة أخرى ويكون هنا قد صلى للجمعة أما إذا أدرك ما دون ركعة فيصلي ظهرا يصلي ظهرا والركعة تدرك بماذا؟ بالركوع قال المسألة الثامنة في نافلة الجمعة قال ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ليس لها سنة قبلية أما ركعتان أو الصلاة التي قبلها هي سنة مطلقة وقد حافظ النبي عليها أو دعا أو حث عليها فيسنة قبل الجمعة وليس السنة راتبة للجمعة ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس لترغيب النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم يقول لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات يعني يثنوا بعد صلاة الجمعة أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات والجديد النهاردة ست ركعات ما الدليل؟ قال فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وهذا أثر ثابت عن ابن عمر رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين بعد الجمعه واضح قال كيفية صلاه الجمعه عارفين تصليوا جمعه ازاي ازاي ركعتين صلاه الجمعه ايه ركعتين يجروا فيما بالقراءه وهذا بالاجماع وهذا معلوم لدى الجهل قال في سنن الجمعه اي ما يسن فعله يوم الجمعة قال يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير يسن أن تغتسل وتخرج مبكرا وتمشي إلى المسجد وتدن من الإمام هذه سن للجمعة حتى تحصل على الأجر الكبير ففي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة احنا نوصل للبيضة ولا قال في إذا خرج الإمام وحضرة الملائكة يستمعون الذكرة ولا أخذت بيضة ولا, إيه؟ ولا دجاجة قالوا يسنوا الاغتسال في يومها اي في يوم الجمعه بعد الفجر يسن لك الاغتسال في هذا اليوم وتغتسل على هيئة غسل الجنابة ويقول هنا غسل الجنابه اي على هيئة غسل الجنابة ان كنت جنبا او غير جنب واضح تغتسل على غسل الجنابة مرة معنا قبل ذلك فكرين طيب النبي قال وصل الجمعة واجب على كل محتلم طب هل يقصد واجب بإصطلاح من ماشي واجب بإصطلاح من أصوليين مثلا ما اللي هو إيه ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتمة إلزام لا لم يكن على عهد النبي هذا التفصيل واضح ولكن سؤالنا صلى عن... الله عليه وسلم اليوم الجمعة طلّف به إيه ونعمت ولا ومن توضّع إيه؟ فالغسل ويا أو من من اغتسل في الجمعة فيها أو من التوضأ إيه الحديث. آه من التوضأ في الجمعة فيها إيه ونعمت ومن اقتصر فالغسل أفضل واضح أيضا يسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم أن تتنظف في هذا اليوم وتغتسل وتضع الطيبة قبل ذهابك لاجتماع الناس لأن هذا يسن في كل اجتماع تجتمع فيه مع المسلمين حتى لا يشمون منك رائحة كريهة قالوا يسن أن يلبس أحسن الثياب أن تلبس لباسا حسنا تقابل به جموع المسلمين ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة إلى المغرب يسن لك ان تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ان يقرا او يقرا يقرا في فجرها في الصلاة بصورتي السجدة والانسان وهذا ايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبته على ذلك ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعه الا يجلس حتى يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين وهذا سنة مطلقة وليس سنة راتبة للجمعة ويؤجز في هاتين ركعتين اذا كان الامام على المنبر ويسن ان يكثر من الدعاء ولو دخل الامام على منبر يجلس يستمع الامام ام يصلي ركعتين يصلي ركعتين لامر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان يقوم ويصلي ركعتين حال الخطبه ولكن يخفف في هاتين الركعتين حتى يستمع الخطبه ويصنع أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الساعة وأن يعلمنا ما ينفع ما ينفعنا به يوم القيامة أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وغدا إن شاء الله درس الحديث للشيخ عبد الرحمن حفظه الله جزاكم الله خير